الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء وفروضه سته غسل الوجه لقول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم الايه ومنه المغمضه والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفه وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه تمظمض والسنفر متفق عليه وغسل اليدين مع المرفقين لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه وغسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تعالى وارجلكم إلى الكعبين والترتيب لان الله تعالى ذكره مرتبا وتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به اي بمثله والموالاه لحديث قال بن معدان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعه قدر الدرهم لم يصدها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه الإمام أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب ولو, ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط وشروطه ثمانيه ان قط ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح والنيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عباده الا التمييز في الحج والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يفح, فلا يفح بنحو مغصوب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإصباغ المأمور به والاستجبار وتقدم فروض الروض عشدة على أنكم تحفظونها حيث عمل مذكورة في آخر ثلاثة العصول إذا ترى الشيخ محمد بن عبد وخال لما تكلم على شروط الصلاة وما بعدها الأول غسل الوجه قال الله تعالى إذا كنتم على الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه المرمرة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفات اروعه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه انه ما اغمض واستنثر هو إخراج الماء من الامن بعد استنشاقه هكذا فاولا الوجه ما تحصل به المواجهة والمكابلة وذكروا تحديده أن أعلاه منابط الشعر المتاب وأسفل الذكن الذي هو منتقى اللحيين هذا قوله أروه إلى أصول الأذنين إلى منة الأذن من الأذن إلى الأذن يعني أصل الأذنين ويغسل ما فيه من الشعر فإن كان الشعر خفيفا غسله كله ظاهره وباطنه وخلله وإن كان كثيفا وهو الذي يشتر البشرة اكتفى بغسل ظاهرة لأنه الذي تحصل به المواجهة واستحب أن يخلله يخل بإدخال أصابع بين الشعر حتى يبلغ الماء إلى بشرة العليسية والعارفين يعني ما تستر الشعوب ما هذا هو الاصل يدخل فيه الاذار العظم الذي امام الاذن داخل في مسمى الوجه وما تحت الاذار من الوجه وما فوقه فإنه تابع للرئيس لتذلك فيه ما يسمى بالنزأتين أو يعني بعض الناس قد يتدلى شعره على جانب جبهته فهذا التدلي إلى عسكة الغتس على الصحيح. يغسل جانبي الجميل كذلك الانحسار قد ينحسر من بعض الناس ينحسر الطرف الجميل يكون هناك بياض وبياض لا شعر فيه هذا لا يلزم غسله ولا لم يكن اي شعر لنعن الاثر ان تابع على الراس وان ان علم الله تحريك الماء في الفم ان يلفدوا من يريدون رمح هي ثم يخرجوا او يدلوك اسنانه باصابعه او مسواك الاستنشاق مستبق من نشاك الشيئه يعني استنشكه بنفسه بقوه نفسه سيدخل الخياشيم هي ايضا تابعه الوجه المرمى وهو الاستنشاق هذا هو الصحيح دليل له حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى واستنشق وقال هكذا ارايت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على المغمضه والاستنشاق ولم يُشَرَّ أن له تركهما وأثبت في حديث الفيد ابن صدر قال أقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبغ له وخلل بين الأصابع وباهل في الاستنشار إلا أن تكون صائما فالمبالغه معناها المبالغة تبين الكلمة عبد المغرايل وفي حديث آخر أنه قال إذا تولّى تفهم أمر وهذا دليل على أنه أنه لا بد من علم الله والاستشارة ذهب الشافعية إلى أنهما ليسوا واجبين وقالوا إن الواجه ما تحصل به المواجهة وحيث أن المنخرين ليس بارزين وأن فمعظة ليس بارزا يستطر بشفتين فليس داخلين في الوجه الشعبين معذوب على اجتهاده ويمكن انه ما ثبت عنده احد يفرق غيره فلذلك يرى انه مستحب لا يصل الى الرجوع ولكن أتباعه الذين تمذهبوا بمذهبه ليسوا معذورين وقد ثبتت السنه بالمضوط والاقتنشاف وبأنه ما من الوجه أعلى هذا لو تركهما في أبوء أو في غسل الذي ما هو أن يعيد ان يعيد الوجه أو يعيد الصلاة لأنه ما تعمل غسل الوجه هذا هو الكون الصحيح الثاني من الفروض غسل اليدين مع المرفقين قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق اليد يدخل ويالكس والذراع والأغل ولكن الله حدد إلى المرفكين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفكين في حديث طال حتى من مصدف كما في البلوغ النبي صلى الله عليه وسلم أدار على مرفكيه المرفق المصل الذي بين الجراء والعبود سمي بذلك لأنه يرتفق به يعني يتكئ عليه عادة أنه يتكئ على مرفقه إذا كان جالسا أو متكئا فهذا هو المرفق في أبثل في الغسل الكبت والكروه الذي هو النفصل بين الكبت والذراع والسائدان اللذان هما أعظم الذراع والمرفق الذي هو النفصل الذي بين الذراع والعوض هذا كله داخل في الغسل الثالث مسح الراس الرأس هو منابت الشعر ما ينبت به الشعر المتاد والمسوء امرار اليد على الممسور الأصل أنه يضل يديه ثم يمسه بهم رأسه ومنه الأذنان في حديث المشهور الأذنان من الظأس مروياً من عدة طرق، الأذنان من الظأس فيمسحان كي يتمس أن يبُلّى إصبعيه فيدخل السبابة في خرق الأذن ويمسح بالابهام. اظاهر الاذن ولا يلزمه ان يتتبع الغضاريف الذي يجري في داخله ولا يلزمه ان يبسل الماء في الصماغ فانه قد عليه ذلك او يضره الرابع غسل الرجلين مع الكعبين قوله تعالى وارجلكم الى الكعبة الى الكابين قالوا ان الى ابي معنى على ابي معنى معه. الى الكابين اي مع الكابين الى المرافق اي مع المرافق ويفسر ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يتوضا إلا ويدخل المريخين ويدخل الكعبين الكعب هو الارض الناتئ في القدم في كل قدم كعبان احدهما داخل والثاني خارج ونهايه الكعبه هو مستدق الساق يعني أدق كما يكون الساق وهذا هو أنت الجعب فيصل إلى الخامس الترتيب أبي أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا يصح أنكثى لو أنه نكسه أبي أنبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم يدعس موجهه ما قبل منه لان وقالهما اجاء في الشرط لا بد من الترتيب وكذلك لو قدم بعض الاعضاء لو قدم غسل اليدين اقابل الوجه او قدم مسح الراس اقابل غسل اليدين اما اجزاه لو قال مثلا انا اغسل وجهي واذا انتهيت منه لسحت الراس من قريب نقول لا من يسح الراس لا بد ان يكون بعد اليدين اليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولين وتعرفون أن الرافضة يمسحون أرجلهم ويحتجون بكراءة وأرجلهم وهذه الكراءة لو كانت تبعية محمولة على الغسل الخفيف يعني أنا رجلين مضامة الإسراف وأمر بأنه إذا اعترض أو غسل رجليه ألا يرسل في الغسل كذلك اثبتت الحديث في الوعيد لمن لم يوصل القدمين أخلى بشيء من ذلك ويأكل صلى الله عليه وسلم وإذا للآكاب من النوم هكذا الأعكاب هي مؤخرة الأخدام لما أنهم تأضع مرة أخذتهم وضؤهم وجاءوا إلى صلاة أعكابهم تلهم مسألنا نادى بصوت طريع وائل للأعكاب من, من النوم النبي صلى الله عليه وسلم تأضع مرتبا وقال هذا وضؤ لا يقبل الله الصلاه الا به اي بمثله هكذا السادس من الحروب أنواله عدم التفريق الاعظم الوالاه ان لا يخشبه حتى ينشف الذي قبله ففي زمان معتدل إذا أكلم مثلاً إذا أردت هناك سموراً شديد أريحاً شديداً ولما غسل وجهه وغسل يديه أربابه يده وجهه وهو مستمر معذوب ما يؤمر بأي عيد لأنه يرسع بسبب هذا الرياح أخبوه الرياح الشديدة الحارة فأما إذا تكاسل ويتثبط غسل وجهه وجعله يدك يديه واستمر في إذنالك عشر دقائق أو عشر دقائق دكائق يبس وجهه يعيد لابد أن غسل أهوائي تكون متوالية ساعة ما يضرغون غط الوجه يلدعوه اليدين وساعة ما ينهغ في اليدين يلدعوه نصف الرأس وهكذا يكفيه خمس دقائق أو نحوها ابتل يتثير بالوسوسة أي بهذا أنه يلقى في الروعي عشرين دقيقة نصف ساءة وهو يتدلك فمثل هذا اياك اولا في الإسراف وثانيا في التشدد التشدد على نفسه وثالثا في عدم الموالاه روى النبي صلى الله عليه وسلم راجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد رددها لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضع هكذا ربما أحمد وأبو داود زاد والصلاة إعيد الوضع والصلاة قلوا لم تأجيب الموالاة إلى أمره بغفل اللمعة وقفت فقال أغسل أني اللمعة التي إظهرت أدمك من صبها الماء، فلما أغسل له أه أه أه أرضي في فأغسل الوضع إعيد الوضع أدل على أن الموالاة شرط أو أنها من الواجئة من الأبتاء ولا تغسل أغى عباغها ببعض ذكر أشروط الهضوط أتعلم هنا أنها عشرة مذكرة لآخر خلالة الأصول وذكر هنا ثمانية لانه اشتفى بما هو معروف الإسلام والأكل والتمييز والنية والتصحاب حكمها يريد أن لا ينوي قطعها التاتة من الطهارة وانقطاع موجد واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرى ودخول الوقت على من حدثه دائما لفرضه اي عشره والهادي عشر خاص بمن هدثه دائما انكتاع ما يجبه علاية الله حتى ينقف قبل أن يبدأ ليصح له فلو ترضى مثلا وذكره يكفر من قطع البول إلى بيصف اتذلك إلى توضع وهو ينضغ أعلى لحم إبل أخذ توضع واللحم في ذنه وارتله بعدما غسر بعض الآباء يعيد لأن هذا من متلاث الوضع كذلك لو كان في جرح يسيل ولكنه سوف يتوقف في الرؤى فلا يتوضع حتى يتوقف لان خروجه هناك وهكذا الرقية في الموجبات التي هي تسمى النواقص هذا هو الشرط الأول انقطاع ما يوجبه الشرف الثاني النية النية محلها القلب أن ينوي رفع الحداث أو ينوي اتباهة ما لا يباح إلا بالطهارة فإذا كانت نيتك بغسل الأهضاء النظافة فلا يجذي ولا تصلي به او غسلت اعضاءك للتبرد نيتك ان تبرد اعضاءك عباد حر او عرب فلا تصلي به لا بد ان المصلي اتكون نيته بالهروب او الحدث او استباحه الصلاه او استباحه الطواف او اتباهه نفس المصحف إنما الأعمال بالنيات كذلك الشروق الثلاثة المعروفة الإسلام والأكل والتميز شروق بكل عبادة من العبادات إلا التميز والحج وإن العصر الحج الصغير كما يأتي كذلك الماء الطهور الماء لا بد أن يكون طهورا فمهت وضعه بنجس أكذلك لا بد أن يكون مباحق إذا لا يتوردأه بماء النغسور لأنه يعتبر أثاد استعمل ملك غيره فعند الفقهاء انه اذا توضا بماء مغصوب وصلى لا صلاه له لانه استعمل ما لا يحل له واختار شيخ الاسلام بن تيميه وعليه اكثر مشايخنا ان الصلاه لا تعاد وان متجدد هو ولكنه سبحانه ولكن هو يائسان اذا اسر المعقيد يديه بدون إذنه اذن الي ان الانسان يملك كون اذا كان معه من امر غير فكر او في كدر او ذلك فلا يعدن احد حميته استديش الى ايام شبو الي وكادرنا لا يسر غيره ولا أن يغتسل به ولا أن يذكي به دابة أو نخلة أو ذلك ولكن إذا استعملوا الضهارة ارتفع الحدث فنقول حدث وقد ارتفع ولكنك آثم حتى لو أركته أنت آثم يتقدمها المياه أنه لا يسح المنوع النوصف وبالحديث من عميل العمل ليس عليه أمر مفهرت إذا لم يمنع وصوله هذا أيضا من الشروط أن يزيل ما يمنع وصوله إلى البشر ليحصل إصلاف المنوع به فإذا كان على يديه طيب أو عجيب اذ الله وهو ملتصق بيديه او بوجهه لم يرتفع الحدث اذا كان قادرا على ان يزيل هذا الطين او من اشبهه يقع السؤال عن الادهان التي يدهن بها بعضهم على قدميه يدونون بما يسمى بال وازلين او نهوه ثم اذا غسل قدميه يزل الماء فهل يرتفع الحدث ام لا الصحيح انه يرتفع ذلك لان الماء يصل الى البشرة ولو انه يزل بها شطة يعدين اجهام نهوها فاذا كان ليس هناك جرم هي أن وصوله أرتفاء الحدث الثامنة الاستجمار هكذا عدها ثمانية الإسلام والأكل التميذ هذه هي تتكرر انقطاع الموجب هذا مشهور النية معروفة أدماء الطور المباح ظاهر إزالة ما يمنع المنع إلى البشرة معروف الاستجمار معروف هكذا عدها كما هي ويذهب بالاستجمار الاستجاب هي كما تقدم ويلفق بالنية استصحاب حكمها بألا ينويك أطعاء تاتة من الطهارة ولا يلزم استحضار لفظها يعني لا يلزم أن يستحضرها دائما ولكن يستحضر فقنها فلو مثلا أنه غسل وجه يديه ثم أزم على ترك الورو قال لها جثني الآن الورو أترك الوروء الورو إلى ارتصلا وبعد ذلك مسألة غسل إليه بلانية وبعد ما خطأ النية لا يرتفع لأنه خطأ النية النية تصدر في الحدث الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن يمنعوا من الصلاة والطوافع من السنوصحة ليس أمرا حسيا أنت إذا رأيت اثنين، أحدهما أعلى هضو والثاني محدث هل تفرق بينهما ما تفرق، فالحدث أمر معنوي فتعرفون أنه كثمان أكبر وأصغر الأكبر يجب الغسل والأصغر يجب الغسل فمن هو رفع الحدث بطهارة ارتفع ومن لو قصد ما تعجب له الطهارة ارتفع حدثه يقولوا أنا أتفخر عليه هذا الأمر الذي تعجب له الطوارئ أتظهر للصلاة فوضع علي عجل الصلاة ارتفع الحدث أو توضع للطواف الطوارئ ارتفع الحداد أو توضع على, أرتبع علي المصحف المصح ارتفع الحداد وإذا ارتفع فإن له يصلي له لو توضع الساعة العاشرة في كراهة المصح إجاء الظهر يصلي بهذا الوضع. اللي لأن الهدف إلى الطفع ما يعود إلا بناقض كذلك لو توضع إلى أجل آمل تشرع له الطهارة أي تسن له السنة مثلا إنسان يريد أن يقرأ متفضة فقال أتطحر حتى اقرا القرآن على طهارة اقرا من حفظي أرتبع الحدث أو يريد أن يجلس إلى الزكتر أن يدفر الله على طهارة أن يجلس مثلا في المسجد أو في زاويه من بيته فأحب أنه يتوضع على أجل الذكر. يسبح مئة تسبيحة أو مئتين وتكبيرات وتهليل وكتغار وذكر وحمد وثناء يقول أفضل أنني أتوى الله ارتفع الحدث يصلي به وكذلك الأذان لك ألا أتوضع لأجل الأذان أن أؤذن على طهارة ارتبع الهجم وكذلك إذا أراد أن ينام تعرفون في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مغجأت فتوضى وضوءك للصلاة ثم اضطج على شركك الأيمان ثم قل اللهم إني اسلمت نفسي إليك إلى آخره فإذا توضى على أجل النوم ارتفع الحدث ينهو أن يصلي أن يصلي بهذا الوضوء كذلك رفو شك إذا كان عنده شك هل أنا متوضع أم لا أرفع هذا الشك وأتوضع أرتفع الحدث إذا ذلك الغضب تذكرون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وان النار تنطفيء بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا فقال لما اشتد به الغضب عند ذلك توضا ارتفع الحدث الا وان يصلي به او كذلك يتكلم بكلام محرم تتكلم بياحشة أو بسباب أو بعين أو بقذف أو برامع بفاحشة أو ما اشبه ذلك هذا الكلام الذي تكلم به أحب أنه يطهر نفسه فوالله بعده يرصب أحده فذلك حلقه في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقات في المسجد يأتون إليه يستمعون فإذا قال أريد أن أتوضع اليابي الحلقة يقتبع الحدث وهكذا ما كانت حلقات من غير المسجد حلقات علم أو حلقات ذاته أحب أن يجلس هذه الحلقة على وضوء أرتفع الحدث، وهكذا الجلوس للتدريس يستهب أن المجلس حتى في الوصول الدراسية يكون على وضوء فإذا تولى لتدريس علم أرتفع الحدث. وكذلك الأكل إذا ترضى لأجل أن يطاحر بدنه حتى يأكل على طهاره فمثان وشيء من ذلك فارتبع حدثه ولا يضر سبك لسانه بغير ما نوى إله قال بلسانه مثلا أنا وعيت بهذا الوضعي أنا وعيت الجلوس في المسجد وهو ان وصلت أو نمس المصحف سبق لسانه العمل على ما في كلبه محل منيها الكلب ولا يضر أيضا أشكه في النيه إذا سأل من الوضوء وقال هل أنا نويت أن أقول الأصل أن النيه موجودة أو شكته في فرض أهل أنا صليت هذا الفرض إلى أين شكيته ولكنها هذا كله بعد الفراغ إذا انسأل من الصلاة وجاء الشيطان وقال أنك ما نويت انك تغلت بدون نيه أو عبادة من تأمن الوضوء ووسوس له الشيطان قال انك ما نويت الوضوء أعد هذا الشك جاء أهدى الوسوس جاءت أهدى الفرواه ولا ينتفت إليه أما إذا كان الشك الشك يعني شكا ظاهرا وحصل له في اثناء الوغو فانه يعيش اذا شك بالنيه يستانف حتى ياتي بالعباده على يقين الا ان يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطلعها فكثيرون الذين يبتلون بالوسوسه عندما يغسل يديه ويمسح رأسه يغسل له الشيطان انك ما نويت فيعيد غسل وجه اليدين واذا بقيت عنده رجل جاءت وسوسه اخرى انك ما نويت عندما غسلت في رجلك فيعيد الى خمس مرات الى عشر مرات هذه الوسوسه من الشيطان اللي يتأكل العبادة، فإن كثيرا من الذين ابتلوا بهذه الوسوس أكلت عليهم العبادة، فكان بعض الشباب يبقى في الحمام ساعة ساعتين، كل وقت كتهوت أو صلعت مع الجماعة أو يضيع أي وقتها كل وقت ساعة. أو ساعة في كل وقت يضيع عليه بيرتبه مثلا سبع ساعات أو سبع ونصف أو نحو ذلك فإذا جاء الوقت جاء أفضل الوقت فكأنه يلاقي حرباً وكأنه يلاقي عدواً قال بهم الأمر إلى أن اكتثلوا الطهارة وتركوا الصلاة نفتيهم ونقول إنكم مجورون فتيمموا اعجلوا إلى التيمم إنه رافع للحدث وإن كان الماء موجودا لكن إذا كان استعماله يؤدي إلى هذا الحرج وكذلك أيضا في طهارتهم بالاستنجاء بالماء يجلس أحدهم يصب الماء على فرجعه ربع ساعة ثلث ساعة فيتكلف فنفتيه ونقول اعدل إلى التمسح امسح أثر الخارجي بأحجار أو بمناديل فإن هذا الفعل مما لا تكلف به الشريعة هذا الوصل في صفات الوضو وهي معروفة متكررة ويكررونها لأجل الاهتمام بها ولأنه أثيرا يقع منهم خلل فأولا النية والتسوية قد تقدمت والنية محلها كل ثانيا غسل الكتف قبل إدخالهم الماء والكثف يهده إلى الكوع المفصل الذي بين الكثفين وزراء هذا يهد الكثفين غسلهما سنه يعني قبل الوجه وذلك لأنهم الآلة التي يغترق بهما لا بد أن يكون نظيفتين فيغسلهما غسلهما ثلاثة، وقد تقدم أنه يجب غسلهما بعد, بعد النوم بعد النوم، الليل إذا ما ملأنا إنهم من ينقض الوضوء وجب غسلهما، وأما في غيره النوم فانه سنه لاجل ان ينظفهما بعد ذلك يمرمر ويستنشق لان الممر استنشق خادعا لغسل الوجه ثم يغسل وجهه لو قدم غسل الوجه اجزا اذا رسل وجه ثم مرمضة بعد ذلك واستنشر اتشفها في ذلك الاعتبار الوجهي تأنه أول واحد فالمرمضة والاستنشاق من جملة الوجه إن قدم الاستنشاق قبل المرمضة أو قدم المرمضة أو قدم الوجه أكبر المنظر والتنشاق أجزئه ذلك كذلك الوجه ذكر أنه من منابط شاعر الرأس المعتاد إلى الزقن المعتاد الناس أكثرهم نعرف المسأر بعد نهاية القبهة شعر الرأس الجبهة التي هي بارجة هذه من الوجه الغالب من الناس الشعر معتادا أنه بعد دنيا يقيا في أول الوجه على حد ما تستطيع الإمام أو الكلام سواء وإذا وجد صلع انحسر الرأس لم يكن الشعر إلا في نصف الرأس الهامة أو في وسطها فإن العبرة بما عليه أغلب الناس يقول إلى الذكان الذقن هو أسفل الوجه أي مجمع الشيء يسمى في يقول الله تعالى يخفون للاذكار سجدا يخضون للاذكار يكون اي جهه الاذكار الذقن اسم لمجمع اللحيه وليس خاصا اب الشعب كما يقوله باب العامه يسمون اللحيه ذقت او دقن. هذا خطا لأن اللحية اسم للشعر والذكع اسم لأسفل الوجه هذا الحديث حديث عثمان مشهور مذكور في عمدة الأحكام وفي بلغ مرام وفي غيرها سئل عن الوضوط فدعا بإناء إن فيهما فأصغى الإناء وصب على يديه وغسلهما ثلاثة بعد ذلك لما غسلهما أجعله أغسله أدخل يمينه في الإناء اغترف ونضمض واستنشى وظاهره أنه جعل الغرفة أكافية أبعدها في الثمي وبعضها في الانف فيكون التمرض واستنشق بثلاث غرفات كل غرفه يقسمها بين الممرضه والاستنشاق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يدعي الى المرفقين الصحيح ان الى بمعنى ما ثلاث مرات ثم مسح براسه ولم يكرر المس إلا أنه بدأ بمقدم رأسه وبدأ بيده إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه آكد في هديث عبد الله بن زيد يقول ما سهب رأسه مرسل رجل أهذا لا نرات إلى الشعبين أي مع الشعبين ثم قال رأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضع هو هذا إيه ثم قال أن توضع هذا وصل ركعتين. فقال جرى له ما تقدم من ذنبه ولا يجدئ غسل ظاهر شعار اللحية إذا كانت فيها. إذا كان الشعر خفيفا، بحيث أنه لا يستر البشرة. يعني يمكن أن تبصر الجلد من وراء الشعر. هذا لا بد أن يغسل داخلها. يدلف المع العبو، يدلف الخدين والذقن إلى أن يتحقق أن الماء. وصل إلى أسفل البشرة إلى البشرة إلى منابت الشعر أما إذا كان يفرش الشعر أي كثيراً فإنه يترك بواسطة هذا السهم هذا وكذا الشارب الشعر النابت على شفة العليا سمي شاربا لانه اذا كان طويلا ينغمس في الشراب فكانه يشرب اذا كان شعر الشارب أو او لم يقصه اكتفى بغسل ظاهره وأما إذا كان قد قصه وبذلت البشره فلا بد ان يغسل البشره لا بد ان يغسله الى ان يصل الى البشره العمقه السعر الذي تحت الشفه السفلى هذا ايضا تعبير للنشئه لا بد اذا كان يشتر اشتفى باكل ظاهره و تخليله واما اذا كان فخفيفا فلا بد من غسل ظاهره وباطنه الحاجبان يغسل الظاهر والباطن الغالب ان الحاجب لا يكون كثيفا فيغسله لو قدر ان بعض الناس فغاتب شعر الحاجبين بحيث لهذا انه صار يسكب ما تحته فانه يستهبوا ادلك ويجزئوا غسل الله هذا اذا كانت تغصب البشره غسلها ما تحتها وإن كانت لا تصل يكتب بغسل ظاهرها ويستحب غسل باطنها وبعد ذلك يغسل يديه مع مرفقيه المرفق هو النص الذي بين الزراعه والعورب الداخل في الغسل وبعدما ينتهي من غسل وجهه يغسل يديه يغسل أصابعه وشفه وذراعه ومرفقه بعض الناس يتفي بغسل ذراءه يقول الكف مغسول وهذا خطر لأن غسل الكفين قبل الوجه أي لأجل النواطة وأما بعد الوجه فإنه واجب يغسل اليد كلها مع الكفين ولا يضر وسخا يسير تحت ظهورين و يعني بعض الناس قد يبقي اظفاره وتطول ومن اثار حتى جلده او راسه يجتمع تحت الاظفار شيء من الوسخ فلا يقال انه لم يرتفع الحدث حيث أنه لم يصل الماء إلى تلك الأماكن لأن هذا يسير وصح يسير يسير هذا ولكن راجبا أن أنه كل من أرى دعية الله يزين المسخ الذي تحت أبغاده أنه بيّنه من صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الانصاف. هو الصحيح واختاره الشيخ تقديم الدنيا عن ابن تيميه وقل حكمه كل يسير منعه حيث كان من البدن كدما وعدينا ونحو الهمه فاذا كان في كفه او في قدمه نقطه يسيره متجمده عوفي عنها أو أجي نفسا مثلا في الكذب يعني تقدر الكلمة أخرى عنها ثم يمسح جميع أوراق الرأس من حد الوجه إلى ما سمي قفا والبياض فوق الأذن منه من هو يمر يديه ويبدأ من منابث الشعر ويمر يديه على رأسه على الشعر إلى الكفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه البياض الذي فوق العذاب الداخل والبياض الذي وراء الأذن الذي بين الأذن والشعر هذا البيض أيضا داخل في الغسل لا بد أنه يغسل لا بد أنه يمسح هكذا ذكرنا أنه يمسح الأذنين من الرأس عموم الآية يمسحوا برؤوسكم برؤوسكم الباء للالفاء يعني ألفقوا المسح برؤوسكم كأنه قال وامسحوا رؤوسكم هذا هو الصحيح قال بمثال الشافعيه وقالوا يجئ بعض الرأس حتى ولو بعض شعره يقولون لو ظل رأس وكان به مس الشعر صدق عليه أنه قد مسه وهكذا أرجح ذلك في مؤلفاتهم وقالوا إن الباء للتبعير وامسه برؤوسكم أي بعض رؤوسكم وأنكر كثير من العلماء ان الباء تاتي للتبعير والشافعيه اي الباء التي بعدها للارصاق في المدى التيمم في قوله بوجوهكم وأيديكم منه قالوا الباء للارصاق ما بين الكلمتين الا ستر سطرا ستران فكيف تجعلون هذه للتبعيض وهذه للإلصاق ولأن الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يمسح كل الرأس أي لا على بعض شعره ولا يتصر على جزء من الرأس الذين وصفوه يكون بدا بمقدم رأسه وذا بدنا إلى كراه ثم ردنا إلى المكان الذي بدأ منه لا شك أن هذا دليل على أنه يمسحه كله هذا هو الأصب عند الحنفية يكفي ربعه ربع الرأس ودليلهم ودليلهم عبار الشافعية حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته ولكن الحديث ليس به انه اقتصر على الناصيه كان عليه امامه قد شدها على الراس وقد بدت الناصيه فمسح الناصيه الظاهرة وكمل المسح على الامامه هكذا ذكر ذلك ابن كثير وهو شافعي رحمه الله ولكنه شافعي موسف ومعتدل لا يعدل عن الصور فلما ذكر مذهب الشافعية واتدل عليه بهديث المخيرة قال, قال لهم أصحاب الإمام أحمد انه مسح الناصيه وكمل على الامامه هكذا في حديث المغيره الذين ركبهم الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه مسح براسه كله اذا قد يؤعدهم مسح براسه كله ويبغض ابدا بمقدم راسه ثم ذهب به ما من هذا يجب مسه كله وأما الشعر إذا استرسل فلا يجب أن إنسان رضى شعره وتدلى إلى الرقبه أو تدلى خلفه أو جدله جدائل أو المرأة التي تجعل جدائل ورفائر فلا يلزم أن يمسح المسترسل المتدلي ولا أن تمسح المرأة في الجدائل قد تكون الجديلة ذراعا فلا يلزم يقول المقدمة في الكافي وكذا ابن أخيه بالشرح ظاهر قول احمد أن المرأة يجيئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت أنثى مقدمة رأسها، ولكن الصحيح أن المرأة تخرج أن علينا جميعا أن يمسحوا الرأس إلا الشعر المسترخي، فلألا عائشة تترك مسحة الجذع لأنها كانت تضع شعرها رأسها. يبسل في سعيه أبي السبابة الإسباب التي تألي الإبهام هي ضدها ويبتلها باستماق الذي يوحر كل أذن ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه يمر الإبهام على ظاهر الأذن هذا بيدي بن أباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى برأسه ما سهى برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما أي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين وان الغضاريف فلا يزموا أن يتتبعها الغضاريخ داخل الأذن لماذا ذلك ما مسطه أي بعد ذلك يغفر رجليه ما أتع الكعبان وما العظمان الناتعاني وظهر الكدام لكل كادة من كعبان في أسفل السار هذه صفة الوظو ويراغب المسلمين عليها ويكفيه أما العجاء غسلة واحدة وما زاد على ذلك فإنه سنى والله آلم وصلى الله على محمد